مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركون مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله ما ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصولوا في سبيل الله ما ما استكانوا لم يهينوا ما استعانوا بكفور دينهم دوما مصول من رآهم قال جنوا وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون من رآهم قال جنوا وهوى المولى جنون وهاوى الرحمن قتل وقتال لا سكون وقتال لا سكون وقتال لا سكون مثلما كانوا فكونوا للاعداء لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون في هواء الرحمن هام لم يراروا لم يخونوا حبهم بدل لروح حبكم صوت حنون في هواء الرحمن هام لم يراروا لم يخونوا, لم يخونوا حبهم بذل لروح, لروح حبكم لروح صوت حنون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتون همهم ععلاء دين همكم دوما بطون حبهم بذل دماء حبكم دمع هتونه همهم يا لودين همكم دوما بطونه همكم دوما بطونه مثلما كانوا فكونوا بالأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا حرون ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم كان طعانا يومكم دنيا حرون قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دون فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين قد علوتم بالدنايا طبعكم والله دونه فلهم جنة عدن ولهم عيش أمين ولهم عيش أمين مثلما كانوا فكونوا بالأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا, عيشكم دوما ركونوا